السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحضوتنا محمد الصادق الوفي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله ولموجه توجه في الله إن لا تشبه لا تشبه إنه تبهتم كذلك؟ كبابات ونجلوت بتكتاتا ييايو ल्यालो كبابाल वंजलोच लताकल जारी मिननायो اعمال <سؤال> القلوب <سؤال> يلبث اكباروج وسائنيتاچول <سؤال> يمিন্নाइबत حديثन ल्याल्ले بو ونجلոչ আলম सले वंजल सनावारा يوست ነገር በጣም ወሳይ መሆኑን የሚያመለክት አንድ በጣም ከባድ ሐሳብ ኢማሙ ሙስሊም ابو هريره بن النشا ادرجه يورل الحديثات يقول الامام روى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلوان ان الله لا ينظر الى ثوارقكم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله سبحانه وتعالى فؤنتاكمنا غنزباتكم ناياي ولكن ينظر الى قلوبكم الله سبحانه وتعالى يمياي ودلبناكم له وسطاتكم لباتكم وسطاتكم كترى تكباراتكم كاسمراتكم غنزم مبذاتنا ما نسو ملكاكوا معماره لنا ما استللاحو موفر لنا مقطن لنبؤت ايامنا اي قالوا ظاهر السنه يوم حديثو تمام خفتنيا كره في النسب يم يغبرون يا ملكتار لب يوم استناغا تمام اساس حسابي مهون يا ملكتار الاهتمام بالقلب من أولويات الأمور الإسلامية بلب مجعلك يلبن تقرد بلب لأي يعلن الكاري والسعي مهنون يهي حديث بتجعل اللم الله سبحانه وتعالى باتعم تقرد يميس ويطوي يلب قصر على عندهنا بذوق القرآن آياء والجنة يا رسول صلى الله عليه وسلم حديث والجنة آيات يا أسفلنا الله سبحانه وتعالى <سؤال> كان يمكان تمكانت تنفسه يمجم ملايه امه ولباتنا ويقوله وستقش من الدينه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بنت امنه من ياسفل بوليتها ادعنا وست يعالى توحيدنا ولا شركنا اخلاصنا ولا رياءنا ايماننا ولا قفرنا ولا ملكا سواج أن تنعني لا يونيك لأمنا. وستأكشنن سلما يأخذ لا يلعون متباين لقدروا يكي لأمنا. لكن الله ينظر إلى قلوبنا. الله سبحانه وتعالى وستأكشنن فتشع من, فتش من النت أكشنن يقدم. أعليم بذات الصدور وستأكشنن مدب بقول كمان نم على جبك وعالوه يمكتلون لغارة بمولو الله ياتع <تصفيق> الله إذن باوستعجيني قاتر لغار قوش عشاك هنا لا ياتشينين بالنسبة للناس والنسبة والنسبة والنسبة والنسبة والفايدة اللوم أنت يتمكهوا با الله لايناو با قول باته لايناو با إيمانه لايناو ولا با جنزبه لايناو يتمكهوا إمام النوئي <سؤال> رح van الله <سؤال> تعالى <سؤال> عليه ظاهر إنثار آه يفراوات لتقوى آه وتم版о maar إذا أدفت الله جنت carيّ أن الله ترى فرض لا تجuard Hertz وإن فاذا يريد فعله تقوى اتفلحه konkстиا علىutlich لأولا هو هناك حدث الفاية تعالى يعلم makes a film كلموا أن تكون عن ختم Volاداء من الناس أقول عنه جنزب لا شونتاتش لا يدنم <تصفيق> بالي لا بابال احون يالنبت نجر لاي تقاراني <تصفيق> مالك احون يالو يا عالمو تكرت من لاينو جنزب لاي جنزب كهيتن بلو سبسبو همتا مرو لمتايت باللا سرتوو ديردوو لمتايت يسولج عارس ساعات انتي قال يا اخي الله زندي هي جنزب هكو كفتني حسابالو من أين اكتسبته وفيما أنفقته طيئيك اللبه كيف يتعلم تتعلم وهذا لا يناوال كوكو طيئيك عنه ولا طيئيك عنه كذلك لا يتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم تتعلم ولا الآخرة خير لك من الأولى المال والبنو زينة الحياة الدنيا تراش ما هي الدنيا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا أنا لم يتعلم أنت تراش هوا وعنا وعلا ماتش هنا أنها عمي ، فيdfisك ، لأن الالله يدوري لك عندما يأ том ما تٌرحي في الحكوميية يا الله، SomehowELLAه various ideas и 누구 الآ SW acceptance ف genau ihrيسد الوية ،Ө return ,adhan etuar come forward with you من يدمير بنبيت ترغناك لا من مرجع لا من تقدر تسقطه لا سوعل بن الله سبحانه وتعالى هي سوعله من المكرمين ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالك ازي لا عند نسوح الله قلب لو يقول يقولنا احد من شيء قلب لو يقول وسطنا وستنا ونجي لا أؤمن وقال له أرى صلاة السقر ستنا ونقال صلاة السقر كن لمن لا تشاهد لمن دي هات تعترفين لمن أجنبي تجي تشبت الله لمن أجنبي قام للبالأمن تتحمس الله آآ الله سبحانه وتعالى أن نبتنه من بلدك أهم شيء فتاله يقول لنا قام يفديه هنا وستنا وستنا وستنا وستنا وستنا وستنا من نبا من نقال لله وستنا وقال له وسط الذي يونه صلات يسلفا وسط يصدى اج نبي سيد جار يتامس وسط, وسط نصه يونه الله عز وجل عند لبو يتسال الله كلكلوا النجر عند لبو يدفرن مستنزل لبهم بمن تاكلوا بزو ياقوتين ما سات يتشال يسولج ككره تولي بيك بقو بلبو لا يلو معناته سلام بسلام جكرين لهم بس. لأبركو كلباتكه لنا تقباراتكه لنا من ملكة ونوكم إلى الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم لبهن لنا تقبارهن يا يوم تقبارهن أسعب مرهم على تقونه لبهت أروبيهن تقبارهن ترويهن نبّر الله سبحانه وتعالى يتقبار النقر فتلاهي قرآن أوجد قلت الناس لن يسيّر بما كنتم تعملون بما كنتم فنعمة أجر العاملين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عمل مهم في القرآن سلذي إيمان وسط أمائن ولا مالت ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال إيمان بقيت بل بقى نبس بأيونوفورم مقلت عيدالله إيمان مالك وسط سرسو جبتو أكانوا تشهن بتأزو زبات مسارد ساسف السموشة سا الماسية لو صدقتو الأعمال تقبارو تشهن وسط اللون يمسكرتو وسطهن اللون نقرقو لاي لون بسرة فايدا اللون سوواتش وقامي ستتشو وستحكوا بأنه لو نابت أقباراتي ونجد ونجد يأتوا علينا فقد ويو استسرعنا إن أخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعرفوا إن أكرمكم <تصفيق> عند الله يا خاف نبي أكتر عليه الصلاة والسلام عندك أنتوا صحابة وحساسة وبركو تندارون يهون سويا سويا من تلالاتو سويا من تلالاتو وهي سوية بتقام تلق سونا وراء وهي سوية بياجت يمي ستقوه بيناتقر يمي سماه شمجل النابي هجي يمي يسعم من سونا وعالواتك زمان كذب سلاح لومي سلاح لومي سلاح لومي تقوم بساوه ولدتن يالا سومتا لاتيا سوية تاكي وعالواتكس يالفذي هالنس من تلالاتكو عمل ايت دايه داندوي بيع عايشه ايدار بناجر عايسمى بيشمك لا يسمل قالوا له بي عليه الصلاه والسلام منانو هذا هيه الاثنيناو ان انتم لم واجا يلوم يلاحظوت خير من مل الارض مثل هذا Казягня і саwijє, марієт камміму, а лусавачу, луям, лефена, а луна, ярій, салаф, лусара. Удаки, ям, лурей, ям, лубі, кум, воа, мана. Аллах, сухану, хута, ада, каньягня і ферлигау, неббаччени зона, яу, شركم شقكم نفقناهم ازيا وسط لو تشفوا اللي يورونا للناس بيت يكبال له بالكذا جزاكم الله خير وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه لعمل مولا ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته